حزب الحجيب لإمام القطب أب الحسن الشازلي قتس الله سره ورضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بتلألؤي نور بهائي حجوب أرشك من أدائي يحتجبت وبساطوة الجبروت ممن يكيدني استتارت وبضولي حولي شديد قوتك من كل سلطان تحصنت وبديمومي قيومي دوام أبديتك من كل شيطان استعادت وبمكنون السر من سرك من كل هم وغم تخلصت يا حامل العرش يا حملة العرش يا شديد الباضش يا حابس الوحش احبس عني من ظلمني وأغلب من غلبني وكتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي شديد العطاب يا حامل العرش عن حملة العرش يا شديد الباضش يا حابس الوحش احبث عني من ظلمني وأغلب من غلبني كتب الله لا أغلبن إن الله قوي عزيز، اللهما بسر الذات بذات السر، وأنت أنته لا إله إلا أنت. يحتجابة بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم لله من عدو وعدو من الله ومن شر كل خلق الله. بنيات ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله ختمت على نفسي وديني وأثي ومالي وولدي وجميع ما أعطاني ربي بخاتم الله القدوس المنيع الذي ختم به أقدار السماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آمين